بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الارض قطعا متجاورة و جنات من اعناب و زرع و نخيل صنوان و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكمال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 يَلا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا إِنَّكَ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ غَفَاوَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ظِلَالُهُمْ وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَن يَخْلُقُوا كَخَلْقِهِ أَمْ يَكُونُوا أَمْلاكًا وَلَا ضَرًّا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 سالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الراميا فاحتمل السيل زبد الراميا مما ينقدون عليه فيه نار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله فذَلكَ يَدْرِم اللهَّ حَققَّ وَالباقِل فَأَمَّ الزَّمَدُ فَيَذْهَبُ جُفَ أَو وَأَمَّا ماَا يَفَع النَّاس وَأََّا ماَافَعزُ الناسَّاسَ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 وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِاغْتِرَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ فَذٰلِكَ رَسُلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبُّنَا إِلٰهٌ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَتَابِ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 وَلَقَدِ اسْتَهْزَئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْنَيْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا إِلَٰهَ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمَّهُمْ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 قُل انَّمَا أُمِنتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ الْمَعَادَ وَكَذَلِكَ أُنزلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ, لك من, الله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا واق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 ما نريناك بعض الذي نعدهم او نترف يدك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها